Solbihum ya Sayyid Mubtada صل بهم يا زيد مبتدا صل بهم يا ابن فحل الفحول صل بهم يا ابن فحل الفحال صل بهم يا ابن بنت نرسل صل بهم يا ابن وياك سرا يا كوتجل تصل وياك سرا يا كوتجل بموعده شب جهلي يا وافد موعدي صول بي هم يا سيد مبتدا صول بي يا سيد مبتدا دقال يا جمرك الراجمه دقال يا جمرك الراجمه خلى بك تظنك هايمه خلى بك تتضدكا يايمه اصول يا بنال زكيه فاطمه اصول يا بنال زكيه فاطمه ذولهم الكفر والقعده ذولهم الكفر والقعده خل بيهم يا زيد مبتدا خل بيهم يا زيد مبتدا هل عندك جيوش الكافرين هل عندك جايوك الكافرين الصوت ذكرهم بطفل حسان الصوت ذكرهم بطفل حسان واحنا لكنا نمشي على 40 واحنا لكنا نمشي على 40 نحمي قبر حسن ووالده نحمي قبر حسن ووالده بيهم يا زيد مبتدا صال ذكرهم ابحر بالجناب صال ذكرهم ابحر بالجناب خل من يقرب لحدك يهتب خل من يقرب لحدك يهتب صر خلنا محضر اهل الذنب صل خلنا نحذر اهل الذنوب نعيد تلي اللحم ونجدد نعيد تلي اللحم ونجدد بهم يا زيد مبتدا صل بهم يا زيد مبتدا يا ابن الصقر هاي الشباب وياك يا بلال صيدر هاي الشباب ما يهمهم نزف دم ومصاب ما مصاب ما يهمهم نزف دم ما تفوت يا مل حرب مثل الذعاب تفوت يا مل حرب مثل الذعاب كلها فدوى العلي والمرقده كلها فدوه العلي والمرقده قول بهم يا سيد مقتدى قول بهم يا سيد مقتدى